ناسي عاشق, عاشق انا والعشق جنب راسي ما اظم عليكم يا اهلي ويا ناس عاشق اي والعشق جنب راسي عاشق انا والعشق جنب راسي ما ضام عليكم يا اهل ويا ناسي عاشق انا ويل عشق عليكم يا اهل ويا ناسي عاشق انا ويل عشق جنب راسي ها هي فاطمه رزقيه ها هي فاطمه رزقيه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 نبغى نغني لو بسمت يدك مولاتي منذكر اسمي فاطمه كان شفت اسمي فاطمه منذكر اسمي فاطمه كان تنزل وتصعد فاطمه وينفاسي فاسي تنزل وتصعد فاطمه وين فاسي ما ظم عليكم يا هل ويا ناسي عاشقان والعشق جنب راسي اضم عليكم يا اهل ويا ناسي عاشق انا ويل عشق جن براسي اوها هي فاطمه يا سجيه فاطمه اوها هي فاطمه يا رزجيه فاطمه تنزل وتصعد فاطمه وينفاسي تنزل وتصعد فاطمه وينفاسي للموت يا بنت ما عوفي والكعبة منك تحس تجي والطوفيك والكعبة منك تحس تجي والطوفيك للموت يا مثل النبي ما عوفيك الكعبة منك تحس تجي والطوفيك همت بغرامي فاطمه يسحر كلامي فاطمه همت بغرامي فاطمه يسحر كلامي فاطمة يا فاطمه الشخصك ابد ما ناسي يا فاطمه الشخصك ابد ما ناسي ما ناسي ما ناسي ظلم عليكم يا اهل ويا ناسي عاشق انا والعشق جنب راسي قوم عليكم يا اهل ويا ناسي عاشق انا ويل عشق جنب راسي هي فاطمه هي فاطمه يا سيكي فاطمة, فاطمة, فاطمه تنزل وتصعد فاطمه وينفاسي تنزل وتصعد فاطمه وينفاسي اسمك من قبس نورك تشع كل الأنوار من قبس تشع كل اسمك اله الكون هو اختاري من قبس نورج تشع كل انواره دم اشتريتي فاطمه لا ما نسيتي دم اشتريتي فاطمه لا ما نسيتي انت الندى انت الندى انت الندى انت الندى, الندي لولاك لو يذ ذلياسي ان سن دولولك عليكم يا اهل ويا ناسي عاشق انا جنب راسي عليكم يا اهل ويا ناسي عاشق انا جنب راسي اهواها هي هي توطيصعد فاطمه وينفاسي تنزل وتصعد فاطمه وينفاسي من زبرهايم بها بالتهادي لما انطي حبشده يسنادي لما انطي حبشده يسنادي من زبرهايم بها بالتلادي لما انطي حبشده يسنادي كل شده لا لما تتعذر كل شده احظار لما تتعذر نوماسي من يعتلي نامسي بنذكر اسمك يعتلي نامسي ما معلكم يا اهل ويا ناسي عاشق انا والعشق جنب راسي قوم عليكم يا اهل ويا ناسي عاشق انا والعشق جنب راسي اوها هي فاطمة هي, فاطمة هي, فاطمة هي فاطمة فاطمة تنزل وتصعد فاطمه وينفاسي تنزل وتصعد فاطمه وينفاسي يا ام الحسن يا الساكنه بيكتلاش وتشفك لجروحي بيكتلاش وتشفك لجروحي يا ام الحسن يا تشفك لجروحي يا ام نبينا عطيمة. عطيمة. عطيمة. يا ام نبينا يا قلبي مركب راسي شاطي محتك قلبي مركب راسي اطمئن عليكم يا اهل ويا ناسي عاشق انا والعشق جنب راسي عليكم يا اهل ويا ناسي عاشق انا والعشق حوا هي فاطمه السجيه فاطمة, فاطمة, فاطمه تنزل وتصعد فاطمه وينفاسي تنزل وتصعد فاطمه وينفاسي من دون كل النسوا الله اختارج لليوم تضوي على الخلق انوارك لليوم تضوي على الخلق انوارك من دون كل مس والله اختارك الله اختارك اليوم تضوي على عن الخلق انوارك النعم منها واش نحكي عنها واش نحكي عنها النعم عن ها يا فاطمه بيشد عزم وباش يا فاطمه بيجد عزمي وباش عشق انا ويل عشق عليكم يا يا أنا ويل أهوها هي أهوها تصعد فاطمه تنزل وتصعد فاطمة وينفاسي تنزل وتصعد فاطمه وينفاسي بصوتي مداحي اهل البيت مالك الأسدي كلمات الشاعر الحسيني حسام البيضاني